في س ل س ل ة خير القرون و ن و ر العيون في عبر التاريخ وحكمه في حديث النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم الذي أ خ ر ج ه مسلم في صحيحه عن عمران ا بن حصين رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران لا أ د ر ي بعد القرن الثاني قال اثنين او ثلاث ثم ي أ ت ي اناس يخونون ولا يؤتمنون يشهدون ولا يستشهدون يظهر فيهم السمن يحلفون ولا يستحلفون قال إ ب ر ا ه ي م ا ل ن خ ي ة رحمه الله تعالى كانوا يضربوننا على ا ل ش ه ا د ة وعلى اليمين يعني بيحلف ي قلت و بتحلف ليه شفت فلان لا والله من أ ح ل ف ك لم ا هذا يعني ما تقول لا أ ي ه و ل ا ء انظروا لواقع المجتمع هذا شيء يتنفسونه كالهواء رحت لا والله ما رحت جيت لا والله ما جيت يحلفون ولا يستحلفون ماحدش ح ل ف ه يطلع بها الواحد على طول اوتوماتيك رغم أ ن هذه مسائل خ ط ي ر ة جدا سئل داود عليه السلام وعن نبينا ا ل ص ل ا ة والسلام كان يصوم أ ي ا م ا سردا ث ل ا ث ة أ ي ا م ث ل ا ث ة أ ي ا م لم ا يداوود تفعل ذلك قال كلما وياك رجلان يقفان يتناقشان فعلمت أ ن ه م سيحلفان وقد يحنف أ ح د ه م ا فحتى لا ي خ ع يمين الله ع ل ى ح ن ث ا فاصوم ث ل ا ث ة أ ي ا م كلما شوف اثنين بشواهر ا بعض واثنين بشواهر ا بعض يصوم ثلاثه ايام اكيد الجماعه ضربوا ي ح ل ف واكيد واحد منهم سقط يمينه يعني حتى لا يضيع يمين الله تعالى وراء تقوى الانبياء ومستواهم العلم كثير ولكن ا ل م ص ي ب ة ان العامل به ا قليل وهذا الذي يظهر صدر العلماء يعني وهي بيطلع المنبر بقدم ر ج ورجع عشر ماذا س أ ق و ل ولمن س أ ق و ل و إ ل ى متى س أ ق و ل والحال ما تبدل وما تغير ولن يتبدل ولن يتغير و م ا أ ع ط ي ك نماذج من خير ا ل ك ر و ن خير الناس قرن كان الرجل يترك ماله على ك ل م ة ع ل ى ك ل م ة و ا ح د ة آ ي ة نجرت في كتاب الله تعالى لن ت ن ا ن و ا البر حتى تنفقوا مما تحبوه لن تنالوا البر والبر في ا ل آ ي ة هو ا ل ج ن ة قال أ ب و ط ل ح ة يا رسول الله لله تعالى حقلي بستاني حائطي ف إ ن سمعتك تتلو وتقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وهذا أ ن ا أ ح ب ه أ ح ب م ا ل إ ل ي بيرحاء فخذه يا رسول الله أ ن ف ق ه في سبيل الله كما تحب على آية تترك مالك على ايه ما هو عظم ا ل إ ي م ا ن الذي كان في قلوب هؤلاء مستوى هائل ل ل غ ا ي ة مستوى لا يقارن والله كلما فتشت في أ ح و ا ل هؤلاء أ ص ا ب بالكمل ولذلك وسلم صلى الله عليه أصاب محمد اختارهم الله تعالى لرسوله ونبيه وزراعه ولذلك قال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لقد اختار الله لي أ ص ه ا ر ي على الثقلين واثقلين ا ل إ ن س والجن فهم خيار م ن خيار م ج ا و ة ا م ت ق ا ه م الله تعالى م ن البشر ليقوموا بهذا الدين ليكون النموذج الذي نتحدث عنه إ ل ى طول العمر إ ل ى ا ل أ ب د الرجل على ك ل م ة و ا ح د ة على آ ي ة و ا ح د ة يترك كل ما يملك ح ق ي ق ة ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء سائل على الباب وكان أ م ا م ه سكر وكان ابن عمر يحب السكر فقال اعطي هذا للسائل قالو هياكل سكر ا فتاكل من زي ماري ا عن ط و و م ت ي أ ك ل و جاتوه هو مش ل ا ي عيش هنديله ريش وقل أ ن ت السكر قال لا وطبعا أ ب ي ن لك و أ م ي ز لك بين العقول ده راجل ج ع ا ن عاوز عيش ولا سكر ده رايك انت ك إ ن س ا ن عمي ا قراءتك ض ع ي ف ة قراءتك على يدك اوعى تساوي د ا غ ك ب ن ا غ ي ابن عمر والا يبغينها تفشل في حياتك ابن عمر له مقاييس تقول ه وجعان و السكر يشبعه قال ولكن ابن عمر يحب السكر والله تعالى أ م ر ان ن ف ق مما نحب د م ا ل عالي انت كعامل مشاجبك التصرف يا جعان ع و ج م ي ه هو ده اللي هيشبعه ولكن إ ي ا ك ان تضع ر أ س ه ب ر أ س العلماء قط ل أ ن الله تعالى جعلهم خلفاء الرسل أ و هم الرسل في وقت ليس فيه رسل د ه على مدار الحديث الضعيف علماء امتي ك أ ن ب ي ا ء بني إ س ر ا ئ ي ل وطبعا الحمد لله ذكرت الضعف في ا ل أ و ل حتى لا يدلس علينا احد ك أ ن ب ي ا ء بني إ س ر ا ئ ي ل أ ي في زمانهم قطع الزمان فيه ا ل ن ب و ة وانقطع الهدي الساري فالعلماء يقومون بهذا المقام ولذلك وجب ا عليهم النصح ووجب عليهم التشديد ب ا ل ن ص ي ح ة يعني مش اديك ن ص ي ح ة كده بالزوج وبالادب لا ده بالتشديد لابد ان ت أ خ ذ ذلك بالتقريع لانك مكلف ومامور وان لم ي ش د د عليك بالامر ف ل م تقوم به لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مما تحب نعم اشترى ابن عمر يوما س م ك ة يقول ن ي ش شكل سمك طبعا ارض ا ل ج ز ي ر ة صحراء ليس فيها انهار ولا ت ر ع هجيبوا سمك منين فتكلفه له وكانت له م ر أ ة م ح ب ة وارسلت الى البحر حتى جاء ب ا ل س م ك ة ثم جهزتها لو فجاء السائل ي س أ ل اعطونا طعاما وهي أ م ا م ه فلفها في الرغيف وقال أ ع ط و ه ا للسائل يا دحنا تعبنا تعب لحد ما وصلنا لسانك وجبناه ب س ه و ل ة كده في ا ل ج ا ر السائل قال هذا مما أ ح ب ه و أ ش ت ه ي ه واقف عند قول الله تعالى لم تنالوا البر ل ي ا ل ج ن ة حتى تنفقوا منا تحبون اي جل هذا ليس بعد ا ل أ ن ب ي ا ء بشر أ ع ل ى من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم هم ا ل ر ت ب ة ا ل ت ا ل ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل أ ن ب ي ا ء سعدوا ل هذه ا ل ر ت ب ة ب ا س ت ف ا ء الله تعالى لهم ولذلك أ خ ب ر النبي كما جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود ما من النبي الله في أمة النبي الله انبعثاه قبلي في إ ل ا وكان له من أ ص ح ا ب ه حواريون و أ ص ح ا ب ي أ بأ... خ ذ و ن بامره ي و ن بأمره و ي أ خ ذ و ن بقوله ما نبي من نبي بعثه الله أ م ة ق ب ل أ ي ن ب ي من ا ل أ ن ب ي ا ء إ ل ا وكان له من أ م ت ه حواريون و أ ص ح ا ب و أ ت ب ا ع ا ل ن ب و ة طبقتين حواريون اما ا ط ب ق ه ا ل أ و ل ى و أ ص ح ا ب والحواري اللي هو التابع ل ل ي هو ا اللصيق الذي لا يترك النبي كحواري عيسى مثلا والحواري من كل شيء أ ع ل ا ه تقول أ ن هذا الدقيق دقيق حواري اللي هو ا ل أ ع ل ى درجات الفيلم أ ب ي ض تماما الحواري من الدقيق أ ف ض ل ه حواريون وبعد الحواريون أصحاب. إن لكل نبي لكل ح وحواري ا ر ي ة و ة الزبير بن العوام حواري فكان يقول حتى يخاطبه عبدالله ي ق و ل ي الحواري ابن ا تخصيص حواري النبي صلى الله عليه و أ ص ح ا ب ي أ خ ذ و ن بسنته و ي أ ت م ر و ن ب أ م ر ه والصاحب المصاحب واذا كان مصاحب هو مخلص في صحبته لان الصحبه لها اداه ليس من ادم الصحبه ان تخالف صاحبه وتختلف معه لا يختلف إ ل ا المتشاجرون والخصماء والمتضادون دا الخلاف لكن صاحب يختلف على صاحبه هذا من المستحيل و ل ذ ل قالوا قديما الصاحب ساحب تقول تعالى معايا فيه ما ت س أ ل ش تعالى ت ما يقول له حاضر ساحب هنعمله كذا ما يردش عليه ل أ ن ه ساحب شوف ك ل م ة ساحب يعني بالتصوير الصاحب ساحب لو فتشت في كل الدنيا منذ آ د م إ ل ى آ خ ر رجل تقوم عليه ا ل س ا ع ة لن تجد ش ب ي ه م أ و بعض شبيه ل أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم كمال في ا ل إ ي م ا ن وكمال في ا ل أ د ب وكمال في الفهم وهم رتب كما ذكرنا أ ع ل ا ه م على ا ل إ ط ل ا ق أ ب و بكر الصديق صاحب ا ل ت ر ج م ة هذا الشخص عجيب كلما أ ع ي د ق ر ا ء ة ترجمتي و أ ق ل ب فيه أ ك ت ش ف العجائب لهذا الشخص الشخص نبي والا يوحى اليه ما بينه وبين النبي إ ل ى الوحي مستوى في ا ل أ ف ه ا م غريب ش خ ص ي ة م ت ك ا م ل ة ا ل أ ط ر ا ف م ت ك ا م ل ة العناصر م ت ك ا م ل ا ل ث ق ا ف ة والعلم وهذا دلك على ك ا م ل عقل محمد صلى الله عليه وسلم ما يختار أ ي أ ح د ر ب ه رتبه ولذلك سماه أ ح س ن اسم عتيق من أ ر ا د أ ن ينظر إ ل ى رجل اعتقه الله نمار فلينظر إ ل ى ا ب ك فسمي عتيقا ولذلك قالوا علمنا أ ن اباك في ا ل ج ن ة وهو يمشي بيننا واحد ج ا ع د معنا ومشي معنا وفي ا ل ج ن ة نعلم ذلك هل يطرد ابدا أ علمنا أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة ولو زرته و ت أ م ل ت ه لتعلمت أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة من التواضع والادب و ا ل ح ك م ة كان من أ ع ظ م ما تعلمت منه أ ن ا شخصيا في أي بك أ د ب ا ل ص ح ب ة وما علمه أحد م احد علمه ولكن جبل على الادب ما نادى أ ح د ا باسمه ما كان ي ن د ي احدا باسمي ادب وكان صاحب قواعد البروتوكول كما نقول في زماننا كان اذا جاء ن ا س للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم كيف يسلمها النبي صلى الله عليه وسلم ورحين فيهم كي ف ت د خ ل و ن عليه وكيف ت س ل م و ن عليه كأنه قادر البروتوكول د ا السياسي كيف م ا نحن بنعرفهم ك تدخل وتكره النبي صلى الله عليه وسلم أ د ب من علمه ذلك من قاله ذلك يقوم ب أ د ب ا ل ص ح ب ة هل تتخيل أ ن ه يقول لابنتي يا ع ا ئ ش ة يا أ م المؤمنين ده بنته و أ ص غ ر بناته أ د ب ا ل ص ح ب ة ي ق ت الصخبة ي ذلك أ ن ت لو استدرجت زميلك وخدت عليه بتشيل ا ل ك ل ف ه كلها بل بيقول له كلام أ ل ف ا ظ ص ع ر ة لا تقل ابدا ح أ ب لا تقل لصاحب أبدا يعلمنا ذلك أ ب و بكر رضي الله عنه كيف يكون ص ح في خ د م ة صاحبه وطبعا سمعتم في يوم الهجره بعد أ ن مشي طويلا طويلا في ا ل ه ا ج ر ة و ا ل ح ر أ خ ذ يتلمس ص خ ر ة ع ا ل ي ة ليجلس ان يصلح في ظلها من ثلاثين زي بعض ح ر ا ر ي ن ومشوار طويل حتى جاء إ ل ى ص خ ر ة ف ن ص د ه ا ابو بكر بثوبه وكسح ما تحتها بقدمه وقال هنا اجلس يا رسول الله جعاد تحت ظل الصخره وينظر اذ براعي يسوق غنما يسرع لكي يجلس تحت هذه الصخره ولكن سبق خلاص اجلس النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ثوبه فوق الصخره كمظله ادب الصحبه ادب الصحبه لما وجد راعي يعطيهم اللبن فالتمس اناء أ وضع حجر、كالإناء. وحلب أبو بكر. وظل حتى بكر ر كالإناء وظل أبو ب اللبن على الحجر ل أ ن البلاط يبرد يبرد اللبن لا ينسخه ح ن ا ج ا ن ي ن ما نشرب ولكن دا من ا ذ ر ا ل ص ح ر ة وضع اللبن على البلاط على الحجر حتى يبرد قليلا فلما بوض قيم من ح ر ا ر ة الدرع قال تفضل يا رسول الله اشرب إ ن ع ل ل ص ح ب ة أ د ا ب يعلمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم اداب عالي و ل ل ذ كلما ك توسعت في ق ر ا ء ة هؤلاء الرجال كنت رجلا أ ن ت ما تحسدش ناس تقول ده إ ي ه اللي خلاه كره ل أ ن ه عايش ليل ونهار مع هذا المجتمع فلابد أ ن يعيش هذه ا ل ح ي ا ة و ي ت أ م ل هذه ا ل ح ي ا ة لو انتظرت حتى يعلمك أ ب و ك ما انت متعلم أ و أ م ك هتعلموك إ ي ه تعيش مجتمع جاهلي بكل ص ف ا ت ل م تتعلم إ ل ا ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل خ ش ة والخطف و ا ل م ص ا ر ع ة و ا ل م ن ا ف س ة و ا ل خ ي ا ن ة ل ي س هذا هو الواقع هذا هو الواقع من سيعلمك ا ل أ د ب إ ذ اذا إ لابد أ ن نفتح تراجم هؤلاء لنتعلم منهم هذا نتعلم ا ل أ د ب من أ م ث ا ل هؤلاء والله علمنا كثيرا أ ب و ك ولن تكون رجلا إ ل ا إ ذ ا ق ر أ ه تراجم هؤلاء في يوم ا ل إ س ر ا ء لما أ س ر ي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل يا محمد أ خ ب ر أ م ت ك بما ر أ ي ت قال إ ذ ن يكذبون في حد يفكر أ ب د ا يسري من بيت الله الحرام إ ل ى بيت المقدس في ل ي ل ة دنا تاجر و أ ن ا مشيتها محمد ن ف س ي مشى ا ل م س ا ف ة لما كان يحتاج الى شام هو تاجر دا الابن بتاخد شهر رايح وشهر راجع شهرين كاملين ويرجع والفراش بتاعه دافئ ي ا دا م ش ل ي ل ة ك ا م ل ة دا كسر على ا ل ث ا ن ي ة دا كسر زمن لما ا ت م ك و ب من مكانك تروح الحمام وترجع بتلاقي ح... مكانك د ا ف ئ لسه يبقى خدت ج د ي ه من كسر الزمن لا شيء تخيل يسرا به من البيت ا ل ح ر ل ب ا ل م ز د الاقصى في كسر ا ل ن س ا ن ي ه قالت أ م ه ا ن ي فوجدت فراشه وما زال دافئا يعني برهن م الزمن ماذا لو قلت للناس ذلك طبعا هو ب ي ق و ل ناس م ث ل ن ة ما شافوش ا ل ط ي ا ر ة ولا ا ل د ب ا ب ة ولا ا ل س ي ا ر ة دا يركب الجمل دا في وقت السفر ويركب الجواد والجياد في وقت الحرب اما الحمر فيستخدمها كده في البلد يملع ع ن ي ي لها مياه يجيب حرام م س ا ف ر الشخصيه يعني مواصله ة ك م ح ل ي ة ما في خياله ان يكون هناك سرعات ض و ئ ي ة بهذه ا ل ك ث ا ف ة فلما تكلمه في مصر يقول لك انت ع ج ل ل ك ط ر معقول سبحان وبدا ا ل س ر ة بسبحان تنزيف وتعظيم الذي أ س ر ى بعبده من ا ل م س ي ل حولنا م ل م ن ز ل ا ل أ ق ص ى الذي باركنا حوله لنريه و من آ ي ا ت ن ا انه السميع البصير سميع لرد الفعل طبعا رد الفعل ا ل ش ن ي ء ارتد جمهره من المسلمين ارتدوا و ل ك هو العمليه به التوسع معقول راهو جه في ليله واحده لا تستوعب ا ل ق و ل هذه ا ل م س أ ل ة فقال حدث أ م ت ك بما ر أ ي ت قال إ ذ ا ي ك ذ ب و ن قال يصدقك أ ب و بكر ده في السماء ده و لسا منزلتش يصدقك أ ب و بكر وهذه ا ل م س أ ل ة يعلمني واياها إ ي ك إ أ ب و بكر في كيفيه تلك ا ل أ خ ب ا ر طبعا ده ر ا ل عاقل كل عقل ف أ و ل ما جاء من التجاره قال يا عطيه أ س م ع ت صاحبك ماذا يقول لا يا. قال يزعم وشوف لغة العرب انه ل ع ر ب أ ا س ر ي به ي ا ل ل ي ل ة من هنا إ ل ى البيت ل ل م س ج ل ا ل أ ق ص ى في ل ي ل ة حلوه و ي ر ج ع و أ ن ت تعلم ماذا ن أ خ ذ وانت تاجر وعارف قال إ ن كان قال فقد صدق فاني لاصدقه في أ ب ع د من ذلك خبر السماء و ا ل أ ر ض دا الوحي كله نازل بالكثير وانتبه ما الذي جعله يصدق كيف بنى أ ب و بكر موقفه أ ب و بكر رضي الله عنه ان ن ب ن الموقف على الشخص ذاته لا على الخبر لا قيمه للخبر وهذا ع د ب راي ل وراقي ف ق ب ت ه ا ل أ م ة ولذلك كذبت كثير من العلم أ و وقعت في كثير من المشايخ والعلماء ل أ ن ه ما تعلم متوضح ا ل ج ا ه ل ي ة وهذه الجاهليه كالجاهليه ا ل أ و ل ى أو داخل ص يركز ق ي على ق ا ئ ل الخبر بل لا يركز على الخبر لا ا ه م ي ة للخبر ذاته لا خ ب ر ت ق ي م ة له يبني الصدق و ا ل ص ح ة على الشخص ذاته ت ل ك ل ش خ ص ي ة محترمه ص ا د ق ة لها وزن ي لا يبني على الخبر بذاته تعليم و ي ا ر ي ت ن تعليم ياريتني ن ك ت ب و ا ل ن ز ر ا ع ه ا ك د ا في ا ل م غ ن ا واحد يقول خبر ا ق ل ت مين اللي جال و لا لا يبقى صادق بدون ش خ ص ي ة م و ز و ن ة محترمه شخص موزون محترم لا يكذب ليس م ش ه و ر بكذب فقال إ ن كان قال ف ت د صدق يا له م ا ل رجل انظر بهذه ا ل ع ق ل ي ة ا ل ف ذ ة كيف ي م ح س المسائل قالوا كيف ت ص د ق ه قال اصدقه في أ ب ع د من ذلك في خبر السماء الى الارض اللي انت بتقول ده م س ا ف ة ب س ي ط ة ده ما بين السماء ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة خمسمائه س ن ة ض و ئ ي ة و ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة كل و ا ح د ة خمسمائه س ن ة ضوئيه فتوصل السماء ا ل س ب ع ة في س ه المنتهى إ ل ى متى كان س ن ة ض و ئ ي ة لا حساب كل ده بينزل الخبر والناس ي ع ر بس من ا ل م ق ب ر محمد صلى الله عليه وسلم ده رجل موزون لا يفتش في الخبر ذ ا ت ه ولكن يفتش في صاحب الخبر من الذي جاء بالخبر وهو يربينا, يربينا ويعلمنا ولذلك يعلمنا أ ي ض ا تعليما آ خ ر يعلمنا أ ن ن ا لو كذبنا ج ز ئ ي ة من الخبر يبقى ي ض ا دمرنا الخبر كله كان يصدق ا ل م س ا ل ة ب إ ي م ا ن ه ج م ل ة و ا ح د ة لو كذبنا محمد في ا ل إ س ر ا ء يبدا ب ج ز ئ ي ة ب س ي ط ة يعني معناها يطرا عليه الكذب إ ذ كذب اذا سنكذبه في ر س ا ل ة ع ق ل ي ة كبيره دون اصحاب محمد اللي اختارهم الله تعالى له و ل ذ ك لما تنظف هذا الوجه وتشوف وجوه الناس ا ل آ ن تحتقد نفسك انا ليه عايش في الزمن ده ده ملهوش ا معايير ولا مفصلات ولا ضوابط نهائي الناس عايشه ك ا ل ب ه ا ي م عايشه كما يحلو لها انظروا الضابط الذي وضعه ضابط وضعه رابطه بالشخص ذاته يبقى صدق الخبر واعتباره مربوط بالشخص بالشخص نفسه ولك من اللي قال لك الخبر ذا فلان لا يبقى صادق فلان يبقى نبحث في ص د ق ه ش خ ص ي ة ف ر ي د ة قلت لكم كلما قلبت في جوانب هذه ا ل ش خ ص ي ة اتعجب اتعجب لما ج ا ي من الشال وماذا ترسال ة عن ام فسلم قالوا يا ابا بكر ا ع ل م ت ماذا قال صاحبك كان ب يقول ايه قال إ ن ي رسول الله إ ل ي ك قال إ ن كان قال فقد صدق ما جربت عليه كذبا قط وهذا يدل على أ ن ه من النداله والخيانه وسوء ا ل م ر و ء أ ن يكذب الصديق على صديقي المريض الى صديقي إ ز ا ي الصديق من الصدق فهو صديق ا ل أ م ة الصادق رضي الله تعالى عنه والذي لا تريه طول ا ل ص ح ب ة أ ن ي ت أ ل ف الرجل فيذكره باسمه أ و يذكره باشنع اسمائه ولكن يذكره ب أ ح س ن أ س م ا ئ ه أ د ب المصحبه شوف مجرد انك تجد س م ع ا ل و بكر ش و ي ة ت أ ك ل جد ه ن ابن و ا العلم يبني شخصيتك ا ش خ ص ي ة م ر م و ق ة يشار إ ل ي ه ا أ ب و ك مش هيعلمك كده هيعلمك كده مني أ س ت ا ذ ك في ا ل م د ر س ة لا يعرف هذا ولا يخطر على بالك ولكن الذي يعلمك هو أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه ا ل ش خ ص ي ة الفريده وكما أ ق ك لك وانبه كان مفتاح شخصيته صدق ا ل إ ي م ا ن إ ي م ا ن عجيب إ ي م ا ن تذب أ ث ق ل من الجبال الرواسي اثقل والله إ ي م ا ن عجيب وترى ن ف ر ة هذا ا ل إ ي م ا ن عند الطوارئ وعند المحن تراه إ ن س ا ن ا طبيعيا رقيقا كالنسيم طبيعي رقيق ادب عالي ر ق ة في ا ل أ ل ف ا ظ م و س ا ه للفقير والصغير والكبير ولكن إ ذ ا ب ل ه م الخطب وجد الجد وجدت رجل آخر. رجل اخر فيه من الصرامه و ا ل ح د ة و ا ل ق و ة و ص ل ا ب ة ا ل إ ي م ا ن ما لا ي ز ل د ل ه احد لا يتزلزل قط وهذا المثال ت أ خ ذ ه فيوم ي أ ن مات النبي صلى الله عليه وسلم والاخطار و ا ل ح ط و ف تحيط ب ا ل م د ي ن ة والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث بعث أ س ا م ة بن زيد يذهب إ ل ى الروم لينتقم من قتل أ ب ي ه وقتل جعفر وعبد الله بن ر و ا ح في م ع ر ك ة موت شاب عنده 17 سنة جنوده أ ب و بكر وعمر د و ل العوام توم سبحان الله والنبي يوليه وهو المولى مولى ابن مولى فقال يا رسول أ ت و ل ي زيدا على أ ش ر ا ف قريش يعني زيد ب ن ح ا ر ث ة م و ل ى النبي صلى الله عليه وسلم و د ه ابنه يعني م و ل ى ابن م و ل ى وأمه أ ي ض ا أ م ه ايضا خ ا د م ة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ا ل م س أ ل ة كلها النسب كله كده أ ت و ل ي هذا على أ ش ر ا ف قريش طبعا دا شغل عقلي وعصري ل جمع العقلانيين العلمانيين لازم يدخل معك في اي م س أ ل ة يشاركك ا ل ر أ ي اي راي و ل ا ر أ ي فاسد زي م ن ت شايف ا ك ل ه كلهم ب ي ج ع ج ع و ا ر أ ي فاسد يقولك ا ه المليونيه ترى وعشرين واحد يا ف ض ي ع ت ك ياخي ن ك س ر ياخي استحي ب ا ن ت ما ي خ ش الرصيد حتى ولا أ ه ل ك ممكن يحبك زاني ص ا ر ق كذاب فاجر منافق أ ي ح ب و هذا أ ي م ش ي معه ولا حد خطوه و ا ه ل ة يا ع ن اما ل إ ن س ا ن عارف نفسه لذلك أ ي عالم يقول م ل ي و ن ي ة ب تلاقي م ل ا ي ي ن محبوب ل أ ن ه طاعه ل لله طاعي تعالى, طاعي تعالى. لا يتكلم م ن ا في طاعته ولكن ه و ل ا ء شارب الخمر يتكلمنا لأ في, في طاعه من في ط ا ع ة إ ب ل ي س ل أ ن ه م ا ل ع و د ة ا ل م خ ا ب ر ا ت ا ل ع ا ل م ي ة يريدون هدم البلاد ف ت ص د ي ح عشرين واحد قال م ت ص و ر و ش لا ص و ر أ ن ا ب ق و ل ك صور مش قولني تصوره عشان ا ل ص ب ي ح ة مطلعش ا ب ر د لا صور للناس دي كما قلت ف الفضه ا ل م ا ض ي ة لو ا ل أ م ر بيدي لولغت لو ا نعلي ا في دمائهم بل المرتدون لا يمنع لخراب البلاد لا بد من القضاء على هذه الفئه ة النبي عليه وعمركم جميع على وسلم يقول راجل جمعكم من كان. الله يفردق يعني عنقه أيها فضربوا لو من جاءكم جمعكم من ربانكم كئنا كان صحابي جاء يفرق جنوكم دا يضرب عنقه اما اضرب عنق واحد احسن ما اهلك ا م ة ب ا ل م خ ا ي ي س اللي نحن ا نعرفها ولكن دا امتيها ليس لها قائد وكما ذكرت قبل الانتخابات لا بد لهذه الامه من قائد عالم متعلم ي ا ن ي مش باخد قطار سياسه لا باخد قطار ديني اعلمك واربيك على س ي ا س ة الدين لا بد ان يكون عالي لا يحكم بلاد إ ل ا عالم يربي شعبه على العلم و ص ح أ خ ط ا ء ه ولكن ا ل س ي ا س ة يحسنها اي عروج أي يحسن السياسه فيتعلمها ب ا ل خ ب ر ة ولكن لا بد للعلماء أن يحكموا هذه البلاد أ و لا يكون هم من مشورتهم أ ب و بكر رضي الله ت عنه ا ل ى ع لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع الحكم ده غيب قال لهم نعم ط ب عاوزين ايه قال نغير بدء العسكري الصغير ده احنا ق ل ن ا النبي هو ا ل ل ي حطه واحنا ماحدش نغير ر أ ي النبي في عسل م خلى بالك ده واحد ل ب ر ا ل ي او منافق او مركزي ا داخل من الجنب طيب ماكنتش هناك مركزيه ا وخذ بالك انا بديك الشغل ا ل م ج ا ز ا لو ل انت درست ا ل م ج ا ز و ا س ت ع ا ر ة و ك ن ا ي ة واكيد شفتها في المدارس ق و ل ك ده حكم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مات يعني نظام يعني يا منظم الحكم طيب يعني ايه عربيد ا ن ت ه و ي عند عايش صغير وسمد بن زيد ن و ل ي قائد كبير、طيب. لو سمعوا ب خ ل مثلا ديت مولي قائد كبير ه ت ل ا ق ي يطلع واحد شيوعي ق و ل له يا اربك الفرس يجهزون لنا و ا ل ر و ن يجهزون لنا والرده ب د أ في كل البلاد كيف نخرج جيشا نحن في ح ا ج ة إ ل ي ه والدنيا هاجت علينا بل المرض بدا عاوز يقعدكم خالص مش عاوز يقعد ا ل ق ا ئ د بدا خالص عاوز يقعدك نهائي هو زي الشيطان ك ل ه ب ز ا ر و ج معك مجرون اقوم بليله صلي ركعتين في سواد الليل يبيضوا لي القبر وينوروه في و ق ت ا ل ز ن ق ة و ا ل ز ح م ة ما ه و ا ي ركعتينها ت أ م ن و ا في ا ل ض ل م ة هينور قبرك والمصابيح بيدك انت ولذلك قالوا من صوم بالليل ح ا س ن و ج و ه بالنهار وفي ق و ا م الليل وجوههم كالمصابيح هكذا تراهم على الصراط وفي ظلام القيانه لا اغير أ م ر ا ابرمه النبي صلى الله عليه وسلم كائنا ما يكون يعني لو انطبقت السماء و ا ل أ ر ض على أ ن يغير قرارا قرره النبي صلى الله عليه وسلم لن يحدث وهذا يقول لك أ ن الحاكم لابد أ ن يكون ص م د ي د ا شديدا ل أ ن هؤلاء لا يرتبعون بالقول الليل لابد أ ن تكون له صراطه يياس منه أ ع د ا ؤ ه و أ ن ا بديك أ م ث ل ة أ ي ا م م ا كنا في أ ي ا م العهد البائد ص ل ا و ر صلابه ما بعدها ص ل ا و ر و أ ن ت ع ا ش ف ي هذه النعمه في مسجد ما كنت بصالة ج م عندنا ة كفر الشيخ ما ع مساجد يمنعون حتى من الصلاه ا ل ع ا د ي ة ولكن لما واجهوا صلابه لا نظير ة لها استسلموا استسلام مطلق غصب عني استسلم ا يطلع من البلد وانا قلت كده بنفسي ع ج ب ك ح ن ا كده مش ع ج بك يطلع من البلد بلدنا ص ل ا ب ة ل ا ج م ي ي ا منك ي ب ر م ط خطتك ح م ن وارتاح منك كذلك ص ل ا ب ة امام صل كان مفتاح شخصيته وبكره ونجاحه ص ل ا ب ة الايمان عنده ص ل ا ب ة في الايمان طيب فانت اخترت ا ل ا س ا م ة ليه د ع ي س ش ا ي ه س ب ع عشر س ن ة قال ل ص ل ا ب ة ا ي م ا ن ي ايمانه لا يناقش فيه محدش ا يكلمه في ا ل م س ا ئ ل دي اذا قرر وسامه قرارا لو الدنيا كلها اتغير مش ه ت غ ي ر اختاروا قائد ي ج ا ر د الروم لصلابته يبقى إ ذ ا لابد ان يكون القائد صلبا ده مش ص ل ب ة على طول مش ص ل ب ة مع اهله وجرايبه والناس لا واتباعه ص ل ب ة مع اعداء الله تعالى إ ذ ا جد الجن ونفر النفير وجدت رجلا غريب لا يستطيع أن يقوم منه أحد ان اشتعل ابعد يخرج الرقة والمطر وعرامة ت منه العالم ل احد الذره لو, انف... لو, ان... لو فجرت تدمر العالم ولكن كانها في لطافتها وهدوئها ولكن إ ذ ا حدث انتصار لهذه الذره دمر الدنيا كلها وده اللي احنا ع ا و ز ي ن و ع ا و ز ي ن ن و ع ي ت ه ع ا و ز ي ا ل د ي ع ا و ز ي ن ن و ع ي ت ه ع ا ل ر ج ا ل دي, دي. والحاكم لا بد أ ن يكون كذلك لا يطمع فيه ط و ن ا عنده صرامه و ق و ة فكان مفتاح ا ل ش خ ص ي ة في أ ب و بكر تراه في وقت المحن الفرس يجهزون والربي و يجهزون والرد حولنا الجشع ي نحتمله ي أ م ن البلاد قال والله لو جرجرت الكلاب خلاخل ا ن ارجل أمهات المؤمنين خلاخ أ م ه ا ت المؤمنين لابد أ ن أ ر س ل بعثه ة ثامه ولا اجلس جيشا قرره النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل شيء قرره النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا أ ن ا تابع متابع يعني ن تابع إ ي م ا ن عجيب تجده في وقت ا ل م ح ن ة و أ خ ذ يمشي ويمسك لجام دابه اسامه ابو بكر أ ب و ستين س ن ة أ ي و ماسك له اللجام ومشي ب ه حتى أ خ ر ج ه من ا ل م د ي ن ة واسامه يعتذر يا, يا امير المؤمنين يا خ ل ي ف ة رسول الله يا أ ب ا بكر يا صديق ا ل أ م ة أ ن ا أ ن ز ل أ م ش ي معك قال والله لا تنزل أ ت س ت ك ث ر علي أ ن أ غ د ر ق د م ك في س ب ي ا ه قليلا لا وظل يمشي حتى أ و ص ل ه خارج ا ل م د ي ن ة ا ل و بكر يمشي و و س ا م كابني صغير يركب والجيش وانظر لادب ا ل ص ح ب ة التي تكلمنا عنها من قليل قال ي ايها ا ل أ م ر د الامير ق ل أيها لو أ ذ ن ت لي في عمر يعينني في هذا الوقت بيستاذنه وعمر جندي عنده في الجيش أ س ت ا ذ ن ك في عمر أ ن تبقيه معي ل ل م ع ا و ن ة في هذا ا ل أ م ر ابو ب ك بيستاذن اسامه أ د ب ا ل ص ح ب ة و أ د ب الخطاب وادب التعامل بين البشر من اين جاء ذلك ا م ع ج ي ب ة شعب عجيب ولذلك اذكرك خير الناس و ك ل م ة الناس على اطلاقها من ادم الى ان تقوم الساعه خير الناس مش هتلاقي حد تاني بالكافيه دي بكمال الادب وكمال الاخلاق وكمال المواقف وكمال العقل عقل كامل أ س ت ا ذ ن ك أ ي ه ا ا ل أ م ي ر ولذلك كانوا ينادون اسامه ب ا ل أ م ي ر لمنادات ابو بكر الامير أ م ر ه النيف فسلسل م أيها سلام. ايها ا ل أ م ي ر خطاب رائع خطاب رائع جدا م س ت و ا عالي لمثل هذا الشاب الصغير وخرج اسامه إ ذ ا انتفض إ ي م ا ن أ ب و بكر في وقت الشده عاوز يشوف إ ي م ا ن ه كلما حدب ا ل إ س ل ا م حدبا وجاء في ا ل إ س ل ا م شيء ترى انفصاص هذا الاماء مفتاح ش خ ص ي ة هذا الشخص إ ي م ا ن قوي ا ل غ ا ي ة إ ي م ا ن لا تذلل ذ ف ا ذ ا له ل بعمر وانطلق السفر السفر ورجع أ ب و بكر وعمر بعدها ما ص ا ر و ه إ ل ى مشارف المدينه ة وقل قولي ذ ا واستغفر الله الحمد لله رب العالمين رب لي ولك لله واشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده رب العالمين و ص ل ي و س ل م على خير الخلق أ ج م ع ي ن محمد نبي الرحمه صلى الله عليه و س ل م هذا الاواه المنيب البكاء الذي اذا قرا ا ل ق ر آ ن لا يملك عينيه يترجم الحب لله تعالى ولرسوله ابتنى مسجدا في فناء د ا ر ه يعني فناء ا ل ص و ر بتاع البيت قريب من ش ر ع وبنى مسجد طيب ما ت ب ن ا في الداخل لا رجل داعيه خلق هكذا فكان يصلي بليل و ي ق ر أ القران والبلكه لا تجتمع على شابيك ت س م ه ا و ب ق ر النساء والرجال أ س ل م كثير جدا من الناس أ و ل ما ل ل يمتص ل ي في الليل أ و في ا ل ص ح ر البلد كلها تقول د ع و ة قيامه لله تعالى د ع و ة يرتل ا ل ق ر آ ن والدنيا كلها تسمع تسمع و ل ك لما هاجر ا ل ح ب ش ة و أ ج ا ر ه ابن ا ل د غ ن ة ف أ ج ا ر ه فسمع المسجد و أ خ ذ يرتل بالليل فرحت قريش لابن ا ل د غ ن ة قال له انت أ ج ر ت ه يعني بيعكر علينا وبيضرب القران والبلق تمشي وراه يا اما ت ن ع ه يطرد عليه جوارك فراح في الدغينه لو ل ا أبا ب ك إ ن قومك يقولون كذا وكذا وكذا هلا ج ع ز ت المسجد في الداخل قال هو هكذا هو هكذا يعني ع ي ب ك د ا المسجد مش هيبدا الا كذا طبعا تحدي الايمان الصارم ق و ي طبعا هيقولك ب ر د ع ل ى جواري قبل أ ن يقولها الرجل رد عليه جواري احنا نسعى مستوانا عالي في الفهم انا مش ه س ت ن ى لما تطربني انت لا يا دن هاطلبك انت الاول انا ع ا ل في ايه المسائل قومك يقول كذا قال ثم اني رددت عليك جوارك و ر د ي ت بجوار الله يعني قبل ان يقولها ابن ا ل ب غ ن ة ليه توصل عدوك للشيء الذي يؤذيك ويؤلمك لابد أ ن تكون أنت ص انت ح ب القرار أ صاحب القرار هذا فن ا ل ق ي ا د ة لابد أ ن تتعلمه من رجال محمد صلى الله عليه وسلم والا لضعنا كما, كما ترى ل أ ن ه ليس فينا رجل صاحب قرار إ ن الدخن الذي في قلوبنا و ا ل خ ي ا ن ة والدغل هو الذي جعل هذه ا ل أ ش خ ا ص هزليه كالمسرحيات ا ل ه ز ل ي ة لا ق ي م ة لها ل أ ن قلبه م ل ي ئ دغل و خ ي ا ن ة وغير ذلك كلما ا ت م ن ت على شيء خانه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخاون ما ترك شيء وين دق إ ل ا و خ ا ن ه لو أ ن ت بتاكل معاه ايقونه حتى ولاكل قدامك وين دق لان ط ب ي ع ة ه ط ب ي ع ة خاينه ة وإنت مش ت ج لانه خ ة أبدا أ ل ن رص متوصص مكانك ذلك أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ش ا م ع علي ه في الادب و ش ا م ع علي ه في ا ل ت ط ح ي ة منذ أ ن أ س ل م رضي الله تعالى عنه انطلق انطلق يدعو إ ل ى الله تعالى من كلفه ما كلفه احد و ل ك ن ن ا ا ل س ر ي خ ة و ا ل ف ك ر ة ا ل س ل ي م ة والقلب السليم جدا ً يعلم أ ن ت ك ل ف إ ي م ا ن ه و ض ر ي ب ة إ س ل ا م ه أ ن يدعو إ ل ى الله تعالى قل هذه سبيلي أ د ع و إ ل ى الله على الرسوله انا ومن ا ت ب ع ن ومن أ ح س ن قولا ممن دعا إ ل ى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين فخر عز من المسلمين اخذ ا ل إ س ل ا م وانطلق يدعو ما أ ث ق ل ميزانك يا أ ب ا بكر يدعو مين دعا س ت ة من ا ل ع ش ر ة ا ل ع ش ر ة المبشرون ب ا ل ج ن ة منهم س ت ة في ع ن ق و بكر الصديق رضي الله تعالى、ستة. من خيره الناس عثمان بن عفان طلحه بن وبيد الله بن عمه ا ل ت ا م ي ث عبد الرحمن بن عوف عثمان بن مبعوث فئه س ت ة مشهورون من ا ل ع ش ر ة كم ر م ض ا ن صاموا عدة كل م ركع ص كل ذلك موضوع في ميزان أ و بكر ص د ي ق أ خ ذ اعلى الرجال وقاموا باعلى ا ل أ د و ا ر في دين الله تعالى كم معركه قاتلوا فكان له معهم من دل على هدى فله مثل ما فعل من الهدى دون أ ن ينقص من أ ج و ر ه م شيء فكر انت عز وجل ا ن ي فكر عاوز تروح ربنا ب أ ع م ا ل ك ث ي ر ة لو إ ن س ا ن ما بيصليش وجبته وخيته وصلي كل ر ك ع ب يصليها لك, فه... لك معه ر ك ع أ ي ض ا زياد ب ف و خ ه يا بدر كل إ ن س ا ن ض ا ل و أ ن ت هديته لك مثل عمله انت م ج ص ر في حد نفسك ليه انت تروح من الركبتين بطولك انت في د حاس ن ش ف ي ن ك ل ه خالص لم تقم بواجب ا ل د ع و ة الا انت مكلف به انت كل مسلم مكلف ب ا ل د ع و ة يالله يا تعالى اوعى تفضلي ا ل د ع و ة لي شعرتي انا وشعرتك انت قلت لي لا ابدا دعوا لي الدعاء يا جماعه المشايخ طب والبيت قل ر هذه سبيلي هذا منهجي وهذا هو طريقي ادعو الى الله ما ادعوش ل ل ح ز ولا ا ل ج م ا ع ة ولا ل ل س ي ا س ة ولا فئه وانتبه جدا ضوابط ا ل ق ر آ ن ه ا ئ ل ة ادعو الى الله وقال على ب ص ي ر ة بعلمي لا ادعو بجهل وقال انا ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ومن ي ت ب ع ن ي قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ا ل ا ي ة تلزم كل تابع لمحمد ان يدعو الى ما دعا اليه تلزم يعني ا ل د ع و ة ل ه ا م ل ز و م ة منك واجب عليك, واجب عليك. لا ي ل تترك شيئا لله تعالى فيه ك ل م ة إ ل ا وقلتها لا تترك ضال و أ ن ت تعرفه إ ل ا واخذت بيدي وليت به المسجد إ ن س ا ن لا يصلي و أ ن ت تعلم أ ن ه لا يصلي وراه انت لو عارفه ا ف ك روسو عاوز تكتها بالحامل ا ل ب ت ه فقط زي ما عندك صبر على ان تجيب المال بالمكر ولهو ما ت خ ل ى عندك ا ل ح ي ل ة ا ل ه ا ئ ل ة دي انك تجيب المسجد يصلي ومعنى أ ن يصلي لك مثل أ ج ر ه ومعنى أ ن يصوم رمضان بقى لك رمضانين لك ث ل ا ث ة لك أ ل ف لله ي ض ر الدعاء يا الله تعالى اكل هذه ا ل أ ل و ف ا ل م ؤ ل ف ة وكل أ ل ف منهم بالف شهر ي و ض ع في ميزان صيامه وفي ميزان حجه وصلاته ده الجماعه اللي بيشتموا العلم فيقولك يا حظك المحبه انت فين من دول كل هذه ا ل ع ل و ف د ا خ ل ه في الميزان حط على الموازين كل هذه ا ل أ ع م ا ل وهذه ا ل أ ش خ ا ص كذلك أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه اول عمل له سته اشخاص من ع ش ر ه وعشرون ب ا ل ج ن ة و ض ع و ا في ميزانه ص ل ا ة و ع ب ا د ة و ح ج ة و ص د ق ة إ ذ ن يعطونا ا ل ق د و ة أ ن ه لا يكون له هملا مجرد تابع يمشي وراء الناس ولكن ينطلق يدعو إ ل ى الله تعالى وما ن ت ش ر ا ل إ س ل ا م هذا الانتشار الهائل إ ل ا بفضل دعاه رجاله وكنا مرارا في هذا المكان أ ن أ ح د المستشفي الفرنسيين جوستاف لوبون يقول ذهبت إ ل ى افريقيا فوجدت ا ل إ س ل ا م وذهبت إ ل ى بلاد العرب فوجدت ا ل إ س ل ا م ف س أ ل ت قالوا ان التاجر العربي إ ذ ا جاء إ ل ى هنا يترك وراءه دينه يبيع و ي ش ت ر ي ويكسب ويعلم الناس الطاعه و ا ل إ ي م ا ن بالله تعالى يبقى دخل ا ل إ س ل ا م في افريقيا من الجنوب عن طريق التجار هو ليس تاجر للدنيا فقط ولكنه تاجر ل ل آ خ ر ه ايضا وليشهدوا منافع لهم قال الله ذلك في الحج يبقى راح تاجر واكسب ب ض ا ع ة يبقى أ ش ه د منافع عليها ي ض ا أ د خ ل اناس في ا ل إ س ل ا م واكسب درجات واكسب حسنات أ م ا أ ف ع ل ذلك ماقدرش ما ي ع م ل كده تبدا تامل كده طب ت ر و ه الغير بتلاقي و ل و ف في الغير ا ع ش ر ب ي دين يقولوا ياعم يلا يا جماعه يلا هنصره جماعه مش ر ا ح ه هنصره هنا طلع الناس من غير طلعهم الشرب ا ك س ب حسنات ودرجات حتى وين عصاوكه اعمل شي ن ا لله ولك بنفر ا ل ج م ه بمبلغ كده بقى ما ه ق و ل انت ه ت ع ط ل و ا ا ل م س ا ف ة دي ده ن ا بنغدين ومتضايقين من غداه هياكل كتير الغداه ن مش ع ا وبالتالي لا يريد ان يصلي و ت س ت ع ب د ه و ت ع ي د رزقك ي ف ي و س ر لك الرزق هذا دينك لابد أ ن تدعو له دين غ ا ل ي أ ح د أ ص د ق ا ئ ي المسارع قديما و أ ن ا اتحسس م واضح ق د م و أ ن ا أ د ع و ه لهذا الدين واجهني ب ك ل م ة مازلت أ ج د حرارتها في و ج ه ب يقول يا شيخ نعم نحن احباب و أ ص د ق ا ء ولكن الدين غالي واحدهالك ب يقول الدين غالي وهو ما عنده د ي ن ما عنده ضوابط انا بترجم لك ترجمه تقولك شو د ت ك ضوابط قديمه و ح ك م ا قديت ر ى ت عشبيه ي ا ل ل ت ا ن ي معندوش ا مفصلات نهائي ومع ذلك يقول ده الدين غالي اما وانت تقول إيه؟, ايه كل هذه اللالئ ي ق وهذه الروائع واحنا بنكملها ب درس الحديث وبتشوف العجائب كيف كمل هذا الدين و ت م ت ا ل ن ع م ة ك م ل مطلق و أ ن ت لم تعي ذلك إ ل ا ب د ر ا س ة العلم ي ت و ا ج ب عليك أ ن ت ر و إ ل ى الله مش هيكلم لك حاجه هتقول أ ن ا مش كزالي ولا خريج كذا يا أ خ ي النبي ص الله س ن ق و ل بلغوا عني ولو ايه ولو ايه انت حافظ ا ل ف ت ح ة شوف واحد مش حافظها و ح ف صار قلت ع ل ى محفظك ا ل ف ت ح ة كلما دار ف ت ح ة في أ ي وقت حتى لو جرى فتحه م ك ت و ب ة هاي من التاجر أ ي ت هت... ي ه لماذا انت كسلان ت ك لماذا هذا اجور ب تضاف إ ل ي ه و أ ن ت د ا ع ي ة لله تعالى حتى ل و تواجه ب ش د ة في القبر س ت س أ ل ماذا فعلت في هذا الدين ماذا بذلت و ا س أ ل كم أ ن ف ق ت على هذا الدين و ي س أ ل ك كم ضحيت على هذا الدين عثمان بن مطعوم لما رد جوار الذي أ خ ذ جواره وقع بلد المسلمين يضربوا وينجلدوا في م ك ة و ي ت س ح ل و ا على الرمز فبيقول لصاحبه يا أ خ ي أ ن ا لا أ ط ي ق أ ن اعيش في أ م ن وسلام و إ خ و ا ن ي يضربون ويجلدون قالوا يعني إ ي ه قال ردت عليك جوارك لا انا عاوز اضرب واتشتم زيه و في واحد غاوي التغير م ش ا ك ي جاي ما يرفض كرامتي و م ر و ط ت ي تعني يبدو انا عايش كده في الضل وعايش مرتاح وزمايد من جيل وعلى دم لا انا عاوز اضرب زيه و حد ي ف ر ك طلب د و ت فجاء احد الشعراء وعمال يتكلم فعرض عليه فبيقول الله منذ متى يا قريش فيكم من يرد علينا ف ا م واحد ل ط م و على عين فاكبرت فالذي أ ج ا ر ه قال له كنت مرتاح كنت أنت مرتاح ل أ ن ي كم يقول الا كل شيء ما اخر الله باطله قال له حق وكل نعيم لا محاله زائله قال له كذبت فنعيم ا ل ج ن ة لا يذوب دعي الى الله بيده شاعر يده كل ما خلا الله باطل قال له صح وكل نعيم لا, لأ, لأ محاله زائلين قال له كذا دقايق الله تعالى م ا يشوف حاله مره ف حد قاله نعيم ا ل ج ن ة لا يزول فباي قروش الحصن حد يرد علينا جاته فقام واحد ض ر ب و على عينه ورنه فيقول لما كنت مرتاحه في امان قال ان عيني ا ل س ل ي م ة احوج لما اصاب اختها في الله الله إ ن ع ي م ا س ل ي م ة أ ح و ج لما أ ص ا ب أ وقتها في الله لو أ ن ت بغير منكر و ت ش ت م ت قل الحمد لله إ ن ضربت قل الحمد لله يا بني اقم ا ل ص ل ا ة يا بني ل اقم تشرك بالله و أ ا ل ص ل ا ة و أ م ر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أ ص ا ب ك ل أ ن ا ذ لازم يتباعه أ ذ ي ة إ ن ذلك لمن عزم ا ل أ م و ر دل شغل الرجال الناس ا ل أ ق و ي ا ء إ ن هذه التراجم ايها ا ل ا خ و ة تبني ا ل ش خ ص ي ة ولذلك لا بد أ ن تشتري كتب التراجم و ت ق ر أ لهؤلاء تعرف جوانب ا ل ع ظ م ة في أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الذي فجر هذه ا ل ع ظ م ة فيهم ا ل إ س ل ا م وذكرت ذلك مرارا إ ن الاسلام إ س ل م العظمة يفجر في رجاله ا ل إ يفجر ا ل ع ظ م ة في رجاله ت صعد العبد على صدر ابو جهل و ح ذ راسه بالسيف وقال ا ل ت ق ي ت مرتقا صعبا يا روايات الغنم ابن مسعود اللي هو اللي اكتع رجبت أبو ايه جاهل من ايات الله هذا من يكتله من يدبحه من يكتع رجبته الجروات الضغط ابن مسعود يكتع من من من لما الريح ن ت ق و م بيدع ل أ ن ه ر ع ن ي خفيف الوزن إ ذ ا الحسابات عند الله ت خ ت ر ف عند حسابات البشر لا بد ان ن ت أ د ب ب أ د ب ا ل إ س ل ا م ونتعامل مع هؤلاء وفي ح ل ق ة ق ا د م ة نتكلم كيف ابتلي أ ب و بكر وكيف فتن و في دين الله تعالى نتعلم أ ن ه لا بد من الابتلاء ولا بد من التنخيص حتى يتبين الصادق من الكاذب ليميز الله الخبيث من الطيب لا بد أ ن يتميز الخبيث من الطيب لو أ ن الاسلام مر بدون ا ف ت ل ا ء وبدون نفقه وبدون م ح ن ة لكل الناس ا د ع في ا ل إ س ل ا م كل ادعى ل ا س ل ا م ولكن ا ل إ س ل ا م طلب من الناس أ م و ا ل ه م ف أ ع ط و ه ا وطلب من الناس دماؤهم ف أ ع ط و ه ا طيبه النفس امتحان شديد أ ع ط ى كل شيء إ ن الله اشترى سبحان الله من الذي اشترى الله من اموالهم وانفسهم ب أ ن لهم ا ل ج ن ة ب أ ن لهم ا ل ج ن ة ب أ ن نفسك ومالك الثمن عندنا القبض ليس هنا قبض الثمن ليس في الدنيا ولكن هناك ب أ ن لهم ا ل ج ن ة أ ي ه ا الرجال أ ن ت م دعاه ا لله تعالى ا س أ ل نفسك ما هو دورك كم من الناس هديت إ ل ى الله تعالى كم من الناس دفعته, كان ليصلي دفعته ليصلي. لابد ان ل يصلي دفعته لا ي ي ص ل ل بد أ ن يصلي ل أ ن ه إ ذ ا صلى حرم من ش ف ا ع ة المسلمين وعلى ر أ ي جماهير العلماء لا يصلى عليه أ ي إ ن س ا ن لا يصلى لا يصلى عليه ج ن ا ز ة ولا يدفن في قبور المسلمين ل أ ن ه كافر باجماع العلم فكيف يدفن كافر في قبور المسلمين يعني هناك في ا ل مشايخنا في ا ل م ل ا ك ه يقول له ابي لا يصلي قال ل شوف عصاي كذا وفحم ي ح ف ر ة ورميه ح ف ر ة كذا و ز ج و ا بالعصاي على متنسوش سبحان الله كافا لا ي ج ي د منكم ن ق و ل و ا مثنين ولا ت ص ل أ ي ج ن ا ز ة لان صلاه ا ل ج ن ا ز ة ر ح م ة ر ح م ة لمن يفعلها ويصلي لابد أ ن تدفع الناس ل ل ص ل ا ة وتامرهم بذلك وهذا أ م ر بسيط لن يكلفك كثيرا انت راح تسال اناس قاعد على ا ل م س ا ط ب وقاعد انت سايبوا ليه و ي ص لك مثل ن ك تقول سلام ويقول والله لو حتى نفسك طلع ما ه ق و ل ا ل سلام عليكم وقال الشيخ معدن ان سلم شاء الله سلمك ازاي الاذان يؤذن وانت جالس يحرم ان تسلم عليه حرام هتاخذ ذنب ضخم اي انسان ه والاذان يؤذن وانت قادم اليه وهو جالس لا تسلم عليه حتى و لو ابوك يحرم عليك السلام عليه سلم عليه ازاي وانت راح تصله م وقال ويسمع الاذان حي على ا ل ص ل ا ة حي على الفلاح هذا فلاح وهو يترك هذا الفلاح يبقى لا خير له ولا ف ي ف ا ئ ل ه في الفلاح بتاعه إخواني الكرام هذا دين في ح ا ج ة إ ل ى رجال وهذا دين عملي ما هوش نظر ما هوش نظر زي النصرانيه ا ل واليهود ع الصلاة اشتدعونك الحج ا فرضنا عليك الكتال ت صعب عليك صعب يبقى جهات هذا دين عمل ما ش ي ن نظر ده دين عمل وليس دين نظر انتبه يا تؤمن بينكم لنفسك كده قولت انا بينه بالربين لا ده دين عملي ونبد كل واحد منا ان يندفع لتربيه نفسه وغيره وجيرانه يامرهم بالصلاه و ب ا ل ع ب ا د ة و ط ا ع ة الله تعالى وعد الله تعالى أ ن يرزقنا ويكم ا ل إ خ ل ا ص وان يقوي إ ي م ا ن ن ا اللهم ارزقنا إ ي م ا ن ابي بكر اللهم ارزقنا إ ي م ا ن بكر في المواقف ا ل ص ع ب ة لكي ننتصر لديننا وننتصر على أ ع د ا ئ ن ا اللهم ارزقنا ا ل ج ن ة وما ق ر ر اليها من عمل اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ووطن ايها المسلمون أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر ل م ل م ي